اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا لنشيئه الله عز وجل هو الدرس التاسع والعشرون في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العبقراني رضي الله عنه فتح الباري في شرح احاديث صحيح البخاري اللهم اغفر لنا امورنا واغفر ذنوبنا واخفر عيوبنا واجه مرضانا وارحم امواتنا واموات المسلمين وبلغنا مما يرضيك اما يا رب العالمين واقسم لنا منك بخاتمة التعاجة اجمعين امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم سبّر فينا وبرّ قلبه بنا وأوربنا حوضا وحضرنا تحت لواي وجعلنا من الموحدين أصدّقين المؤمنين لا تحرّنا لغة النظر الى وسيلة الكريمة في مقعد صدق عند مريض مقتدر يا رب العالمين. الله أمعانا بمشيئة الله عز وجل احاديث ثلاثة. تحدث في موضوعين متقاربين. او ان شئت خل هو موضوع واحد. حديث ان شاء الله رب العالمين رقم 115 من احاديث صحيح البخاري حيث روى الامام البخاري رضي الله عنه عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت اتفقض النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقال سبحان الله ماذا انزل الليله من الفتن وماذا فتح من الخزائن ايقظوا صوائب الحجر رب كافيه في الدنيا عاريه في الاخره اركب يا رب العباد هذا هو الحديث الاول الحديث الثاني يتحدثه قريبا من هذا ولكن في مسألة في العلم اندت حفظ العلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة اكثر من ايه من الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة ابو هريرة في خطر الكلام رواية عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم ولولا آيتان من في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يسلو من الذين يبتمون ما انزلنا من البينات إلى قوله عز وجل الرحيم إن إخواننا من المهاجرين أكرم أبو هريره إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالاسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في اموالهم فان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون رضي الله عنه ده ذا الحديث ده بخطوب حفظ العلم وعند سهر الحديثين مختلفين قارب سامح مختلفين ان شاء الله حديث الثاني لابن البعث ان يبارك لنا الاحاديث الثلاثه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انسى. كان يصنع من سيدنا الحديث ينسى. رضي الله عنه. قال اقوم القطر ده كاباهر. اقوم قطر ايه? العداية بتاعتك او الجلبية او النمس بانترابك. فقال فغارف بيدك. او بيدك. بيدك المخارج يالك في في اه مدلم. فغارف بيدي. يعني النبي فهو طلع عمل بيليه كده كانوا بايه? بيحف حاجة. فغرف بيديه ثم قال بمه فضمنته. لم يبقى ايه? العباة بتاعدك او الجنبية بتاعدك ولم فما نكيت شيئا بعدها. الله. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. في حديث ثلاثة. حديث يتحدث عن الفتن ويقظ صواهد الحجر. فرب كافيه في الدنيا عاريه في الاخره وحديث عن سبب اكثار ابي هريره من العلم والحديث الثالث عن نسيان العلم ومعجزه النبي مع ابي هريره في لما حكى بيديه في حجر ابي هريره ما سمع ابو هريره شيئا بعد ذلك الا وحفظه وما انساه الله رب العالمين واللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين سنتكلم عن الفتن نعوذ بالله عز وجل واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن الرجل كم بيخاف على امتي من الفتن ونحن نحيا الان في زمن الفتن لان العرض في هذه الايام والسنوات التي نحياها في هذه العقود الاخيره من القرن العشرين والارفعة وخمسة عقود الاخيرة برضو من القرن الخامس حصر العجري نحيا في عالم الفتن نسأل الله ان يجنبها وياكم كل فتنة والفتن لها منابع تخرج منها ولها فصف أحب فيها ويجب على المؤمن أن يخوض الفتن أو أن يخرجها وعشان أطول على مساله الفتن لأن الحديث هنا ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيتناصح والايه ده ماذا انزل ربكم هذه الليله ده الرسول بيقول للصحابه هذا انزل ربكم هذه الليله من الفتن كانت الفتن بقت ايه تتفاح حتى على رؤوس الصحابة. فما زال بقى من جاء بعض الصحابة 1400 كانت نبقى الله ان يجلب نواكب كلها. احنا طرحنا يوم الجمعة القبلة الماضية ما هي الكفرات والدرجات ثم قال لو سلع محمد فدع الرسول ربه صلى الله عليه وسلم دع الله عز وجل سبحانه وتعالى اللهم اني اترك فعل الخيرات وترك المنكرات وان تغضر لي, لي وان ترحملي واني اردت في قوم في الندم تقضبني اليك غير مفتول لدعوة الحبيب. وامر ان نتعلم هذا. يعني هذا التعليم لطبيعة في الوقت او طبيعة الولاد علمنا هذا لكي نكسر من الدعاء ان يقين الله الفتن زينا بعد كل طرح حضرات كل واحد يقول اللهم ان اردك بعبادك بالفتن فاقضب اليك ضعاك يا رب العالمين غير مددون في دين لأن الفتن في الدين هي ادوأ الفتن نعوذ بالله وياكم من كل فتن يا رب. طبعا الكلام ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كريم وانا خارج من المسئل الابل اللي يهلك في اذن كلمه طيبه يقول يا سيدنا انك انت يا ارسلنا عن وقايه النبي عن عن ورحمته ورحمته عن صلى الله عليه وسلم كنا برضه عايزين لمحه كده عن وحدثنا كثيرا عن خلقه اخلاقه سماحته وكرمه وجوده وشجاعته وبلاغته ووده ووليمه وعفه ورحمته بالمؤمنين ورافته بالمسلمين كل ماذا تحدثنا فيه ويش ان تحدثنا عن شكله صلى الله عليه وسلم عن في الحد وانت بتخلمني عنه يبقى كأننا يعني كأنه بيننا صلى الله عليه وسلم وطبعا بيننا بسرعة وبكلامه وبتنكة وبكتاب الله المعجز الخالد الذي حفظه الله رب العالمين الى ان يرث الله الارض ومن عليها وبعد ان بلغ رزالة وادى الامانه ورفع الامه وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله عز وجل اليقين ف. إنت يعني انتقل الى الرفيق الاعلى وتركنا في هذه الحال نتفارع ولكن وضع في ايدينا ما انتمتكنا به لن نظل بعده ابدا كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عشان يحدث عشان يحدث اضطحاب عن السكن القادمة وعلى كام يعمل لابي مريرا شيء كده فهذه من معجباته صلى الله عليه وسلم يبقى حديثنا النهارده ثلاث اجزاء نلتفع سنتفع المقام ان شاء الله الجزء الاول سوف نتحدث عن وصفه صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري ثم سوف نتحدث عن معجز... بعض من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نتحدث ما هي الفتن وكيف نشتقيها وما معنى مساله حفظ العلم ولكن العلم اللي بيخلي الناس تحفظ العلم وتعمل به في ناس تحفظ العلم وتعمل فيه في, في ناس بتحفظ تحفظ العلم ولا تعمل به اللهم اجعلنا من الحافظين للعلم العاملين العاملين به يا رب العالمين الصحابه لم يتركوا شاردا ولا والده الا ووينوها في حياه الحبيب المصطفى يعني في كثير وضوء الحركه بتاعته الجلسه بتاعته ها كل في اشاراته ها. كيف يتكلم كيف يأكل كيف ينام كيف مدخله مخرجه مجلسه مقابه انصرافه مجيانه غزواته ها. حالة السلم الضلح ال ال وال والمعاهدات التي ابرمها وطفوه في حالة الضيق او في حالة الكربة او في حالة الجد الذي يعني جاء للمسلمين على مر 23 سنة وطفوه ايضا في حالة الرخاء وصفه في حاله المغنم وفي حاله المغرب وصفه في حاله النصر وفي حاله الهزيمه وصفوا كل لحظه من لحظات صلى الله عليه وسلم حتى حضرتك احيانا لما لوحديها كده يتريق في كتب السنه وكتب السير والتراجم والتاريخ ها كاني ارى امامي شريط فيديو صور لسيدنا رسول الله في حاجه فعل الى ما نقلوها من واحد الايه يعني يرى حركته وتتناديه صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة لم يتركوا لنا إلا ونقلوا لنا كل هذا بصدق لأنهم أشرفوا الخلق بعد رسول الله وأصدقوا الخلق بعد رسول الله وأكرموا الخلق على الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي الله تعالى تعالى إلى وصفه طبعا في خلسة من الصحابه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصف تفصيل دايما اميل الى وصف هند ابن ابي هاله اللي هو ابن السيده خديجه ربيب رسول الله يعني هند ابن ابي هاله بيبقى امه السيده خديجه انجبته من ابي هاله الذي كان قد تزوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه عن ابيب حسن بن علي قال سالته خالي هندا اسم هند لكن اسم عربي معروف يعني مش ايه احنا عندنا دراجه هند يعني يخص بايه النساء او الانثى او البنات لا هند كان اسم عربي عامر من هند او يعني كلمه هند كان يعني العرب يسموا هذا ايضا هل فيهم ناس خايبين برضو يعني واحد مثلا ما بيعيشوش عيال ولا بتاع يسمي اسم غيره عشان ايه يعني تم الولد اسم البنت والبنت اسم الولد في ناس جديده سبحان الله وهذا لا يغيره من اقدار الله شيئا بس بالعافيه انا يجب ان احسن تسميته الايه تسميته الايه اه عايز ما ي... يعيشوش عيال او ان ربنا يردوه عليه يقول لهم انا مثلا هتسميك حياه عشان ايه هتحكم ربنا يعني فمر بنى بسحابته كلما كلنا سحابين لله يا رب العالمين يعني لازم تسميه مرض فالقضيه خلاص اللي تم خلاص عزتنا وابانا اللي تم غلط منه احنا نحسن تسميه ابنائنا فان الرجل او لا ينادى باسمه واسم ابيه او فرقيه ويعير ومن ضمن حقوق ابنك عليك ان تحسن تسميه تحسن ايه اه! انتا يقول لك ايه? اسميتك او اسميتك? هما انا يقول لك هما سموه لا لسا عطروش لسا المبيل لكن ايه? بالمهم انت دوحسن ايه? دوحسن ايه? لسا عايدين بلا يختلف من, من, من, من, من, من اسماءنا عبد الرسول وعبد النبي خلي بالك انتا مش عبد رب الناجس عبد رب الرسول لا ولما نسمي ايه? ننفعه بحث. ولكن انت لما تسمي اسمك ايه؟ ايه؟, ايه؟, ايه؟, ايه؟, ايه؟ اختار اسم الناس تختلفت على النطق دي حضرتك يقول لك ايه الله عز وجل الاول والاخر والاخر ها ولا الاخر ولا الاخر لا الاخر يقول لي بقى يقول له عبد الاخر عبد الاخر انا عبد واحد تعالى ربنا وانت كمان دخلت من الشرك عبد الاخر مش عارف مش عارف ازاي الاسم ده فرق بثلاث حروف اربع حروب. حروب. فلاك اسمه مركبة مدامك عارف. خير الاسماء ما حمده وعبده. ما? ولذلك كترها النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمي احدنا يسار او مكتب او رباح او كريم. لأنه يدى تذكير. وقد يسأل سائق كريم هنا ولا كريم هنا بداخل الكرم من البيت. هو عوض لكريم كريم. وقال يقول لك يا سيدنا اتخذ ميته الرسول بيرياحك ويقول لك من الآخر لازم تستنى فيها فتقول لهم كريم دي لدي كتبه اللي تم الواس عسل كريم اثنان اسم البلدي اوز اه بنتمار اسمي عسل اتكيب مش يعني مش مثلا لا التذكية نحن يعني ممهنيون عن مفألة التذكية الكلمة واحدة قد يموته مسيئا كريم قد يتخرجه دخيلا فقط اقوى الاسلام ما واسمه واسمه أو واسمه واسمه واسمه ما واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه بنتك ايه واسمه واسمه واسمه واسمه يعني واسمه ما واسمه واسمه من واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه ده ده مش سيدي انا وضع بما سيديك اللي خليت ها ده ندف انت الله وزينة بسولة عبد الله المسهود يا خبراني اي مزيانة زي ما قلنا اللي يعني بخير حتى يسمي انتو هحيش الحيش لك ايه؟ يا والمصيره انا ليه ليه ويكمل الاسم الزنطان كما هو؟ يا بنات وإذا كنت أرى أن يجوز أن ندلع الزن سبع عشرين وعشرين سن وعشرين سنة لكن الولد لما يدلع الآمانيس قوي بتاع شكلها فاقتر من, من هنا فالحزن بن علي رضي الله عنهما قال في خالي هند هند هنا من نوع المهم تعالى تقال هند ابن ابي هلال هو لا أي ما هند ابن ابي هلال يبقى اخد من, من امها ها السيده خديجه ها السيده فاطمه بنت ابن السيده خديجه ها؟ يبقى اخد من, من الام من الام قال لا يبقى سيدنا حضر عليه سالته قال خالي عندك لابيها قالوا مكاله فرحنا قال طفلي لي جدي رسول الله لان الحسن لما مات جده كان صغير فارجو الصوره مش مرتبه قوي او كان صغير بحيث ان وما برت في غير التفاصيل عند ابيها كان كبير السن وكان اكبر من 25 سنه عندما وقع كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاستطاع ان يصدر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اوقات الحديث صلى الله عليه وسلم كثيره جدا في كتب السيره طبعا لكن انا بختار لك وقت ويقدر ده بس ثق تماما الكلام اللي هو نقول ده لغه عربي يعني ادخلت انها عنصر كلامها فاستكتش جلبة اللي موقف عن ده يعني انت انت انت احتيتها في مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ادخل عاشك تب ثاني ونقول لا انا خرصت انا عارف خرصت لان الكلام هو في لغة عربية يمكن تكون لرسيها شوية او قوية شوية فيعني نسأل الله عز وجل ان ينبتر لنا عمر العز قال من ابن ابي هانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما في الناس تبص عليها حضرتك تنشريها حتى لو كانت ضخمه اليسر تبص عليه كده متاكلش في نفوخك اوي ويمكن عايز تفروج قد كده بتاع ثلاثين الرب خلينا نبدا اللي خايف نفوخك تقتنع بيه قليل القادر ايه لان العرب او الكتب الكبيره بتقول ايه بتقول كان الاعرابي الصح العربي الصح اللي هو ايه يعني جلي من باطن الصحراء ما ما يعرفش حاجه عن المدينه ابدا يمر الى وجه رسول الله طبعا يقول والله ما هذا بوجه كذاب ابدا يعني وشه كده يعني وشه كده ايه انت عندكم في الارياف لما ايه عندها يقول لك ايه لو وشه عليه الندى ويشه منادي ها ويشه منادي هيندى كده وضاح المحية وقال عن سيدنا الحبيب كان حتى في بحز المعركة والمعنى لما قلت على ويشه كده هل تلينه وضاح المحية ونضاح المحية عن ايه اللي كان من الحمام دلوقتي قال ويشه عقد ويش دلوقته صلى الله عليه وسلم فكان فخما مفخما ان الشوقه كده كهذا هل لك الاول روية لأي حاجة لسيدنا الحبيب تدخل الهيبة في قلبه لرسول الله. اللي جاءوا رسول الهيبة تدخل قلب الايه? الراضي او الحاجة. من رآه هذا ومن عاشره احفظ. يعني اللي جاءوا هذا. ولكن الوقيت ابن المقرأ اللي هم ايه? لهم هتحولون السائل والله ما هو بشاهد. أتقولون سائر والله ما هو بشاهد. أتقولون سائر والله ما هو بشاهد. إن بسلام محمد لحلاوة. وإن عليه لطلاوه وإن لأسفله لمثمر وإن أعلاه لهؤذق وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر وده من أعداء سيحة الحبيب. آه اعداء عداء مش, مش حبيب الحبيب. يقول الكلام ذا والحق ما تيدت فيه الاعداء. صح ها فلما قالوا يقول الكلام ذا فوق ما تسعى الله ابا جه عندما جاء اعراضي قال يا معتر قريب همتم لا تبينون الضيغة بل تكرمونه وتقفون بجوار الضعيف. ان ابا جه اخذ مني مالا او اضعته بعيرا ولم يعطيني ثمنه. وليد ابن المغيرة وابو لهب وعطبة وشايفة وعحمد مع ابي معيط ومية بن خلق. طمانين خريج. العاصل بن واحد كل دول قاعدين العتاولة ابحب الماليين دول المجرمين. سبحان الله قاعدين تعجلين يسترياء ويحط على الراجل. هلو شايف الرجل اللي عند الحجر الاسود ده? كان تبديش دعوة. هلا رجل ابو وش ينور انك ده. قال هو ده اللي يجيب لك حقك من ابي جهل وبيسولوله على سيدنا الحبيب قال يشوفوا قطه تاخرها الجهل اللي يجيب له ابو جهل فرحه الراجل قال له اخذ عرب فيفرحه انه نعم قال له ابو جهل اخذ مني بعيرا ولم يعطيني ثمنه وقد اثاروا عليك لي لكي اخذك معي لتاتي لي بحق من ابي جهل قال تعالى وعاش فارق الباب العتاوله التاخريه فيكي وراهم عايزين يتصرفوا على المهاجر الافعى فتح ابو جهل ذات محمد قال نعم محمد ابا جهل ابا الحكم قال نعم قال له اعبد هذا حقه قال كما دخل بيته وخرج المال ليعطيه ذا الرجل. اردت المشي. عاد. ان جماعة اللي ينبعوا دخلين على ابو جعل ما سينت رأس. عجبا يا ابا جهد. ان نضحك. فكيف صنعت. قال رأيك خلف محمد بعيرا اورق. لو رفضت اعطاء الرجل لأخذني بين اخيانه. والله يعصمك من الناس وكان ثلاثه من آل البيت يحرسون الرسول في مخرجه وفي مدخله داخل خارج ثلاثه من آل البيت قبله الى ان نزلت الايه والله يعصمك من الناس قال يا معترض الهاجم اتركوني لربي خلاص خلاص فكر الحارس هو الله ونعم الصح فتوحدوه لا إله إلا الله فكان فخما مبخما الرامل لما كان في مكه يوم الفتح هابت وارتعدت فرائطه على طول اهتشوا واترعشوا فتكّن الرسول رعب الرجل وضع يده على كتف الرجل وقال أتوّن عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تاكل القبيلة بمسكة هو بعض, هو بعض. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان فخما مفخما. فخما مفخما. يعني شو ده هذا? الصحابة قلت ما كان احد يستطيع لهيبات الرسول ان يتملى في وجه الرسول مده طويله الا ابو بكر. اه. الا ابو بكر. اه. البلد ده عالي. قدره التحمل عالي عنده. اه. كان فخما مبخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر. سيدنا جابر بن ابي عبد سيدنا جابر ابن عبدالله الرحمن بن ابي سمرة الله يرضى عليهم قالوا مرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العشاء خربنا معاه واعدنا على كثير كثير يعني ايه تل ربك. وكانت ليله لك بس جوم. وكانت عليه قل لك لابس عدايا لريشه حمراء احمر غامق فقلنا ننظر الى وجه القبر وننظر الى وجه رسول الله فنجد ان وجه رسول الله اجمل من القبر لان برضو الوجه المريح ده مهم الوجه المريح مهم حركه انا مش مخروفش عن الموضوع آه الله. وجوه آه. في بنات وجوهها حلوه لكن سيدنا عمر لما تبعتولي حد يبلغني نبيل في المعركه اختاروه حسن الوجه حسن الاسم ها? يعني ما يقول شكله في ناس ما تعرفها فيه يتلالا وجهه تلالا خطر ترى كيف تلألؤ إيش؟ الهامزة الأولية على الالف والهمزه الثانيه على الواو على السطر من الألف. يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر اطول من المربوط وأقصر من المجدف. يعني زي ما. في الوريات الاخرى رفعه بين الرجال لا بالطويل البين ولا بالقصير النفس. لا تجنأه عين من طول ولا تنفذه عين من قفر. يعني لا تقول اه اه ولا اه اه كأن الله اختار له خذ الخلق وخذ الخلق. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عظيم الاله الراس بتاعك صلى الله عليه وسلم مرفوع لفوق عظيم كده اه الله رجل الشعر الشعر بتاعهم مترتب يعني مش مترتب يعني متأخر قوي لا يعني راجل الشعر يعني شعره مسرح لدرجه ان سلم ما يخلع العمامه ويقاف يقف الشعر بتاع رايح يروح, يروح نابس يروح عامله كده كده يتسرح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم راجئ الشعر ان انفرقت حقيقته فرقها يعني لما وقف كده شعره نازل وعرض بيديه كده ده ايه عمل درع صلى الله عليه وسلم وكان غزيرة الشعر عليهم صلى الله يجاوز شعره شحمة أذنين إذا هو وطره يعني لما كان بيحلق شعره أو يأثره كان الشعر ينزل لغاية ما يوصل لغاية أو ياري. لكن دايما هو يخلي الحجام اللي هو الحلاق يعني يأثره اللي فوق داري وذلك كمان صلى الله عليه وسلم عن القزع القزع اللي هو إيه؟ اللي هو بيحلقه جنبتين الشعر ويتيه شعر في مه. يكتب السيره من ثالثه من عندهم ومن عندهم نهى صلى الله عليه وسلم عن القزعه قالوا وما القزعه يا رسول الله قال ان يحلق الرجل جنبتي راسني ويترك اعلاه يا سلام يا رسول الله شعب معانا الشاب البلاوي والحلاق اللي حد يروح يقول له اعمل لي كده يقول له لا ما بنعملش كده شوف بعد ثاني ين كلها يجاوز شعره شحمته اذنيه اذا هو اصفر ازهر اللون ازهر اللون يعني ايه يعني بياضه في حمرة. لفيه اصفر يا حالات قانين كده ولا فيه ايه لا ابيض بحمره ابيض مشوف بالحمره فالرشان يعني ايه اللي بالابيض الامحق الابيض الامحق حرف الجماعة في سكينتناديا فقد دولك اللي ما فيه ال ال الاسحر حوي اللي دمه تشيل ده والعيادة بتعرف في العالمية رح يبص في فوشه وآتك بحيب بس دمه تشيل ما كنت رح يوش قد برد اصدر المطري شاويت كده زمح يا خبر ابيض وطي ليه كده ايه لطيف وفي شمسه ساحرة رغم الهم اللي هو في قلبه مجود اه والله يعني بيقول لك اضبحت على الشفاية والقلب يضبغ من نبيه سبحان الله اعرف المكان بيقول الشاعر لأقضل مرحا. لا لأقضل رقصي مرحا. فالطفير يرفق مسبوحا من الاسم اه يعني بيعملت عن صارحة باقي اللي من فراجت لها تضبط طرق مش مفهوم، أو صعب العين كده. الله عز وجل خليه. أمر اللون واجع الجبين. صلى الله عليه وسلم حتى ب... حتى كل علم الناس يقولك ابو جبين زي ده غالبا يبقى متكاس. اللي أرده عموده قوي، ها؟ يعني دعونا بيقوله كده ما رفض كلامه بطحها ده الان تقول لن الحاجب كان واشع الجبيل اه واشع الجبيل بقى تريد دي الواجف جدا ايه وضاعف صلى الله عليه وسلم اذج الحواجب الحواجب دخلنا في ايه في العرب اه اذج الحواجب واضحة اذج الحواجب يعني الحواجب بتاعفه صلى الله عليه وسلم مش خط مستقيم لا مقوته. معفوض فيها في عينين أه دعج وفي أشفار الوضع ماذا؟ تعال الأزج الحواجب الأول الحواجب بتاعته محوته مش مستقيمة وطويلة صلى الله عليه وسلم غردة يعني ايه؟ اه طيب سبحان الله وبعدين؟ في عينين بعد واسع العينين فيهما كحل اللي هو الفرق فرق سديد اوي والزواج سديد اوي وحاولين العينين كحل طبيعي كأنما وضع فيه كحل وفي اشهار الوضع يعني الجفون بتاعته طويلة لما يغطيها كده الجفون الربون يعني افضل الريم لما يغمض فيه صلى الله عليه وسلم الشعر بتاع الجفن ينام على عينه منطوله صلى الله عليه وسلم وقف صورة الحواجب ثوابغ في غير القرن ثوابغ يعني فيهم كثافه وفي غير القرن يعني مش وطنين ببعض يعني ايه اللي بيسموها العجفة دي ها مش وضوة الحاجلين المنفصلين ايه عن بعض مش ايه مش منفصلين يعني سوابغ في غير قرق بينهما عرق يدرغ الغضب بين الحاجبين في عرق لما دلتهت حرمة من حرمات الله العرق ينصر يعرف ان الرسول ايه اه والاعراب جزء من اليمن هلي يتكلم ولا يكذب بين يتكلم عربي بس النسنة بتاعته بتاعتها الإجابية الصحابة مش بهمين قالوا لكم يا عربي الرسول ليس في حالة ان يتبعك هيا هدى ان يكلمه قالوا الرسول كان في ايامها حاليا لدفك ونفسيته يعني او في حالة يعني كسه وها مسأل طمم الله يصنع ولكن يوحى اليه فالصحابة يجبه في الرقل. على صوته نادى الرسول عليه هدوه دخل الرسول وهو دخل يقول لي عمر مخطبه عمر مده من ذراعه ومش ايه ومش ربي يخليه ايه خالد عمر رجل الله يارب عليه فسيدنا عمر ايه سيدنا ايه والذي بعثه بالحق نبيا لم ادعه حتى يضحك انا مش هتكيبه النهاردة لما بحقه شو رجع الحم من داوي الحم من داوي, الحمد داوي, الحمد داوي دا. السلام عليكم يا رسول الله قال له عليك السلام عليك الله ولا الله تقول إن من علامات الزاعة الكبرى النفيخ الدجاج ويومها لن يكون هناك طعام ولا سراب إلا ما معه يعني تعيشها ما فيك حافل ولا سراب إلا معه الراجل المنين دي يا رب الله يحتاجها وفي أنني حتى أو فيش انا ارى ان ارى ان ارى أنا ارى ان ارى ان إيه ان ارى ان في ان هو ان ارى للناس ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى فتبسم الحبيب حتى بدت نواجهه وقال بل يغنيك الله بما يغني المؤمنين يومئذ من فضل طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير حتى في حالات الضيق الإنسان بتاعه ما يسيرش شاردة ولا واردة إلا ما يوصح فيها ايه مسلم ويستشم الأعراضي سبحان الله شوف سبحان الله قررنا جاءه رجل قارة رسول الله أريد أن تحملني على البعير. قال بل سوف أحملك على ابن البعير. والله على ناقة. قال سوف أحملك على ولد الناقة. رجل أنا نور نصب حكره. ولد الناقة صور جديد. ألا الله وهل يحملني ولد الناقة؟ قال وهل من ناقة كلها هي ولد ناقة؟ هم. وليس. كان يمدح ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه لكن انا اقول شوف شوف كم ده كان المحايل وكل الكلام ده بالمسجد بالمسجد يعني اللي بيعارض يقول لك اه ما دا او نهمل ابدا احنا مركزين في ده ايه يبقى انا وانت مع ده جاي لي انت مرتك مكسره فيه وقال لك فيه البيت مكسر فيه وطاب الشغل مكسر فيه ولا طب يعني خلينا على خطه ها ربنا ربنا ربنا يفرحنا وعياكم بجنه عرضها السماوات توابه في غير قرم. يعني الحواجب بتاعثه صلى الله عليه وسلم مش مكتملة مش مش بعضها بينهما عرق. ها? ينصر اذا اتضغض. وما كان يغضر لنفسه خط. يعني ما في نفسه، انت ينفطر اذا رأى كل من التي النفسه بس. بينهما عرق يضره الغضب. اقنع العرميون الواقع يعني الانف بتاعه طويل صلى الله عليه وسلم ومدد مش منفوخ مش منتفخ اقنع العرميون الانف بتاعه مع في الكلام حد يزعل اللي هو بيسموه النهارده في الانف الروماني ده مخاييس الجمال من نجاح الكلام لكن هو صلى الله عليه وسلم اقنع يعني انفه فيه طول مفيهوش ايه مثل لما قال الاف مثل تعريب على عريض الاخر انما اقنى العرين طول الاف له نور يعلو يحسبه من لم يتامله انه اثم اللي ما يذققت سيدنا الحبيب يفكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع وجهه الفوق تكبرا اتروي والانف اللي طبيعته كده متخيل ان شوف شوف الحج بتاع الل الله عزوجل لامة الإسلام ولنبي الإسلام صحبة وفقودنا نور دقيقة نعتدين لكن سبحان الله روح عند مصورين سبحان الله سبحان الله العارفين وأم خلّينا في البداية إلى في الدول الإفريقية 20 وفي الدول ربط ربط ليه وفي أسود الله عشان. هو على كل لون عاولي الكلام ده لكن يشوف ربنا خطر الإسلام الزادي وحافظ قليل إسلام الزادي يعني الصحابة وانا قولنا الحبيب كان هناك جديد أنا دلوقتي متخيل وانا أعج يعني الشخل الحبيب المتطفل صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحريننا مجاورته في الدولة الأعلى يا رب العالمين يا رب. فجوف تشوف الإسلام محفوظه الزادي وانت تقول لي مش كل آه. آه. يعني وبعدين قبضين في النين الصورة دي ولقهو كان عرق مرة فواحد من الحوارين راح حط الشاة أذن ولا القماد عليه ألا هو بيع رأيه فبذا يعني الناس كلها عارف وقرع صورة إزاي هك أتكلم بكلامه صعب في الإنسان بنتكلم جا في حد اسمه أو حرفه يعني يعني وراء حضور العارف أذن أذن بالعار بس انا الحقيقي صلى الله عليه وسلم لما اصبحته ايه رسول اه, فكر آه. أعلمه. هتفكرون في افاة الله ايه ايه ايه يعني بقى رب قالوا نعم يا رسول الله قال توفىك الشيطان ما يقول له من خلق السماوات يقول الله من خلق الأرض يقول الله من خلق الفجر يقول الله من خلق البحر يقول الله يقولوا فمن خلق الله؟ ها؟ فإذا جاءه هذا الخاطر أن يستعف بالله من الفيات الرديف وليوحد الله رب العالمين. ها؟ يعني إذا نسجر ممكن يديرك. إذا سعى رحمي سبحان ذيوق التروعة الكلام الإيه؟ كلام المثلية لأن كل ما خاطر بذلك فلومه بخلاف ذلك. ليس كمسيه سجل ولذلك رأينا أن كل أمة عبدت إلها سوف تجمع معه يوم القيامة إلى أن تبقى أمة محمد يعني جمع الأداليين ومجد أكثر القيامة أنتوا كنتوا تعبدوا مين بوزة كعلى بوزة كنتوا اضحبكوا بشقرة ياخد اخوة بوزة اضحبك انجا يوقف عادت على جبس نبك كعلى انتوا كنتوا تعبدوا مين يا اخوي اه الله يستمت ساعد يتببت على قد يخو روحا اتقال انت بتاعبود دل... لنا كنت بعبد الشمس اللي كانت بتدخل في الهرم الأكبر وتتعامد في يوم مولد رمسيس على من الهرم رحض اللي اقلت من رأس ملك مني حبيب هي موظف انت ورمسيس اتذكر على الله ورمسيس اتذكر على الله وانا مع الزبانية يأخذوه بغلوه يبقى في ارض المحشر طوبة الحبيب نبقى احنا احنا شاء الله حكم في ناس في شبت الدار الاخره يحصل لها رعب عرفت ليش غاضب اشياء المهم خلينا هني خلينا عشان نكمل فالمره ما يوقفكم في الي ان ربنا وعدنا وعدا وما وعدكم ربكم وعدنا ان ننظر اليه الا رايتموه من قبل نقول لا أم حطل? لم يا يا ماما اتناك? وكيف تعرفونه ان رأيتم? فالطحية احيان ستنويش عندما تجد. ازاي اجاي? ها? الملاكسة لكي عشان يبقى انا بي حدر علينا يوم القيامه من الاخرى. ها? وبعدين ايه? اتعرفوه? اه? تعرفوه? نعم. وكيف تعرفون من لم تروا? نقول نحود سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا تضربه الارطاب وهو يدرك الارطاب وهو اللطيف الخبير يقول كه صدقت امه محمد اه بار الله كرم الله علينا ربنا يكرمنا بالنظر ده ودي يا رب اه بقى الارفاق الموحدين اللي يدخلوا مده في جهنم رادوه الله عشان يقضوا المده ويخرجوا يقوم على الثانيين الكفار من المدل الثادقة او المدل الاخرى لهم، يقولوا آه. ادوكوا استويتوا معانا بس عاديوا تقولوا التوحيد والزين والعقيدة وعاديوا الصل والصومة يعني عشان ترقت مرة ولا عشان ما قالت مرة والبيات بحتك خطرت عن الحسنة التي ها؟ وما محد استفع فيك اجيب بيئت معانا باي عشان بكش احنا بمتعنا في الدول انت باتمتعنا فيغار الله على التوحيد في قلوب الموحدين اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله الله هنا تعيش ايه ارغب ما يرجو الذين كفروا لو كانوا مسلمين تعيش في الوقت الكفر يريد كنت مستم وحاصل افتحوك كنت اوفيب حتى وفتركت لكن انا احد فيها قاعد على طول سبحان الله يا بشرى امة محمد ويا بشرى امة الموحدين اللهم احفظنا في زمرة اهل التوحيد يا رب العالمين وتدبئنا على دينك وايمانك يا اترمال اترمي هذا فيك يبقى ثوابغ في غير حرب بينهما عرق يذره الغضب عقل العرمين حول الهرق يعني لذو نور يعلو يحسبه من لم يتأمله اشب فقرا هو ايه ان هو متكبر او يعني فيه شمم او او شيء من الكبرياء او يعني التفاقض اه ما كثف اللحية كثف اللحية يعني ايه اجازيل اللحية صلى الله عليه وسلم كثف اللحية في لحيته صلى الله عليه وسلم كانت تضعطات الشعر كيف شوف ابو بكر عاد لهم وفي ربسه برسكت صنعفات الشعر التديه كثل اللحية سهل الخزيط يا سلام شوف شوفين اللي ملابين في القصة فهل الخزيط الحيطين العظماتين اللي ذا حالاتي عندهم دول اللي تحت العين دي بخزيط تلت نوم الايه الوزنة الوزنة ايه وزنة وزنة ايه وزنة انت بتخذل ابنة فين بوجنته فهذا فقالت ايه يعني كيف هو صلى الله عليه وسلم الوجهتين دول مش مرتفعين عشان لما اسوي واخد ايه كانه يعني معين او ايه من حال يعني واخد منظر يعني في كده زوايا حاده لا يعني الحبتين دول اللي على طرفي الوجه صلى الله عليه وسلم اه سهل الحدين ضلي على الثم يعني السم بتاعه بقى فلما كان يطلع الكلام يخرجه من ثلبي كله طبعا صلى الله عليه وسلم فكان العربي القف يسمع الكلام الحبيبي يفكر كلامه حرف حرف وجاءه الوضع حينيار وعند الجماعة الحينياريين حاجة في لكن كده عندهم اسمها طمطانية حينيار الطمطانية دي ما عندهم الالف لام الالف لام يمطوّد الاس الالف لا يمطوّد الف مرة يقولك انا رايح هنمتز يعني رايح ل Six انا مرّوح هنبيت يعني مراح ل البيت يعني الحروض ضاقة خالص. يعني الالف первый ينطقها الف مرة جي عربيه عرب أصيب على النبي، Cash فت trolls عمي يا رسول ما ورسحين يرجعي ابيك. مرحبا بالطوق غير قزايا ولا مجانا ولا مجدرين دخلوا على الحبيبة حبيب. فقدم اليهم طعاما. قالوا نحن صائمون يا رسول الله. يا سيدي. فتبتم وقال ليت من أندر ان در ان طيام في ان صحب. الصحابة على حبيب يتكلمين. سلمين رسولين. ها? فسألوا اللي عندهما مين اللي هما بتحنيا. لماذا قال لكم ابا عاولوا معلومكم كم شين دول رعافية وفي الاخر بتاع الحبيب. يا عملكون يا الله. ربعان المسلمين شباء من كل اله. اه. ربعان احضر كل عنده لغمة تترب عنده قبات مية. بنية يا الله من امراض. بس نسخي. فأنا عطلئتهم الطحاب أعطين الثورة قالوا هو اليوم ما محنا ليس من البر ام في ام صفر ايه وحنا تنمسى الثالث عايز يعني عايز لنا ليس من البر في الصفر. يا انت الله آه. ما ايه صلى الله عليه وسلم مكلجة الاثنان الاسنان اللي دعتهم استاذها بعضها قوي اللي الله عليه وقال اللي بس عمر كان في يقوله السلام يقول ايه كان عندما يتكلم ها؟ كانت كلماته كحبات ذر امطلطنا في عرق اه يعني يعني اذا اتترى كلمت يعني لما بيطوا يتكلم عن حبات كحبات الجمال حبات الخضر يعني في بتاعه هو بتكلم لما احيانا كده فقاعات عارف خفيفة بمي كحبات المتفجح صلى الله عليه وسلم ولما يتسلم سيد عور في الكلام مطالع لأن حبات جر موضوعه في ايه؟ في عفق متوافق كلام داية واضح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مثلج الاثنان غنطها فرحة بقى الـ الـ الرقم بتاعه صلى الله عليه وسلم كأنه جيده دمية في طفاء السفة جيده دمية ده ما تكونش بس ما تتجين عروسا بنتك بتبقى نعم ولا ناحنا. ناحنا مفيش مفيش السكين. السكين. ما تنعملها بنتك ها نعمة ايه ما فيش كرمته ما فيش ايه السكين والسكين ما عمدتك في ايه بجلده صلى الله عليه وسلم لما تبط على اكتب فأنه ابريغ صباح ها فأنه ابريغ صباح لذي الوقت الاقرب يعني ها فأنه جيد دمية في فقائب صباح معتدل الخلق تبط عليه ما تقيش ايه ايه بادل متماسك يعني اقرب في المسكة جوية بس ايه مثل لحمه وطري لا متماسك يعني اه حول دنيا بابن متناسق سواء البطن والصدر، شكر مع بعض مالوش ايه عشير اه شكله تعرف مكانك طبع. عريض الطبخ صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين اكتافه ليه يعني كده عريض الصادر كده مسروض صلى الله عليه وسلم. ضخم الكرابيس الكرابيس اللي هي العظام بتاعة المفاصل في اي حاجة يعني نجعل الله المفاصل بتاخد قويه الكلمة اللي جاء انوار المتجرد. انوار المتجرد. يعني بيقولك لو اي عضو من الاعمار متغطيه بتعته اتكتب ينور لما يتجرد التوت عن اي جزء من جسمه تريد ينور كده صلى الله عليه وسلم قال انا مره الصحابه اللي بتهمني الصحابه عبد الله بن ابي زيد معروفه وسيده الفضائل كان عنده بضروب فسلموا عليه وهما ماشيين اخر السفر. بيتهم بعيد ناس ايه في العوالي? ايه دايقه? عبد المسح بيت بعيد ايه دايقه? اه مثل ما استدموا عنيش? فهم مشيهين? ليه دمهم كأن نورا يسير على ما. ليه كان في نور مشيه? كان فيه, نور كان فيه من يعني نورهم يعني. فلما سرق النور مع كل واحد منهم الى ان اوصله الى بيته. الله يرحم عبد المطلب. ما الله عليه. النور المتجرد عاري تبين والبطن مما سوى ذلك الشعر بتاعه عن التبين والبطن في إيه؟ ما فيش تاعه. ما شاء الله عليه. الشعر الذراعين والمنكرين وأعاب الصف طويل الزندي. طويل الزندي. الزن اللي في الذراع ده كله. ده مين؟ لا لكن الجزء اللي فوق ده النص اللي بيبقى اسمه الايه والنص اللي بتاعته اسمه الزراعه او يعني ده لا اللي ما تفعل ايه استعد، و تفعل ايه اللي بتغير عليها ايه اللي بتواطى فيها للاسف المرفقين دول تفعل ايه الزراعه شوف حتى الكلام عن وصف سيدنا الحبيب <تصفيق> في سيده تسخيه و علمية. علميه كلها توازن وخذ كل ما تذكره وتطللي عليه فانت في خير كبير ان شاء الله رب العالمين المهم تدفع كل يدو المهم تدفع كل ساعه كل له روحك لها وليل كنا التجيه كنتين عن الحجاب حتى المرافق احنا, احنا فين زاهم هاتبنا توقعونا تقول واحد وعشرين على كل صرف انه وقراض ليه قلنا ان من مش ها لما لا لما تترجل عنيش في ولا الغرار عميق ما تعمل في تتحلل في مراوة اي ما اتخليش قام بس, بس, بس, بس ما صلى الله عليه وسلم راحت الراحة مريحة لك لما كان يسلم عليه هم اله هند ايه يعني مش مع عقربه ربربه يعني إيه؟ مش مع عقربه من ها يعني ما رايت قط من شرفه الله اه وكان لما يسلم عليه يقول لك كان يدي من ابن عطاء يعني واحد يبيعه وحط الأسر في درميل وقلت أنه مغفف في كل درميل تقع تجلاقي إيه وقلت على الحبيب كشه وكان الصحابه يجيب العيال ولكنهم ويخلي الرسول يمسح بيده على وشهم فيفضل ريه الحبيب على وش اليد من الجمعة إلى الجمعة في أغشاك الإطوات يمتح وشه يخضر وجه وشه الحبيب يروح للسأح عليه الصراج والسرعة. شفنا والقدمين. نفس القضية. سائل الاطراف سائل الاطراف يعني الطابعة الالسيابية. الطابع رجلين? الاسيابية. مش ايه? لا ملوية ولا ملتويه ولا يعني موضة. سبحان الله. اه. سبحان الله. ها في خمصار الأقمشة، ها؟ ها؟ ها؟ خمصار انت أنت معتبرة الرمل بتعيش هذي فيها ايه تبرير كده غيارة على طبق الأرض؟ عند أغلب يعني البلد اللي عندهش بلاك بود؟ ها بس ها؟ معندوش ال بلاك هو رمله؟ ها ها كلها طبق على الأرض يعني كلها لما بلاك بوت حتى اللي كانت زمان عادي ما, ما رحت جاي لقد درست افترى ياخوها رمان الى بعض المهم خير الدين علميا لما اللي يقف كثير وعنده بلاك بوت يحف شويه سبحان الله التكنولوجيا يعني توفته اللي يمشي وعلوم اللي بتعب يقولوا ايه اللي عنده بلاك بوت لما يقف يبقى وفده غيوم ممكن احتمال هجاب طبي معين الدرجات يعني طبعا ايه هو درجات معينة لكن السيد الحبيب ما كانت عنده لانه كان يقوم الليلة كله ويقوم لو يعني محمد زوته اي شيء شوية واحد عايز يطعي يعني. يبقى يعني يموت خمطانة اخمصي مزيح الفدغين يعني ما رجله الكعب فيه شفق ولا كرمسه نسيحة الخدمين يعطيه تقول زي ما قلت مفروض وما ايده مفروض ظاهر وزاعة الحاجة ومرضه مفروضين الله الله يا ريكس شوف البحارة الدراسلين ايه اللي يقول لك يا واحد يقاعد لك حلقة الفاي ببقه وقاعد لزنك للزنك الحديث ده الحليب يا الدقيق ده مش عوفة قولنا اللي طيب يخفو تكسير ويمشي هوناء لما يديهم الخطوات كأنه ايه كأنه كأنه كأنه, إيه؟ كأنه الارض تقوى له خيا اللي في كنزل بعض مطارات اوروبا في مطار بتاع هولندا بتاع من السردان تقريبي ستين طارق سيقوم عندنا مثلا ثلاثين داي ثلاث ثلاث مات ثلاث فأطرحك الثلاثين فانوان هناك فيه ستين بيقول لك انت على الكهرباء عم قال لك 350 يا الله انت بس ايه في عندنا انا السلك الكهربائي عن اللي معطوط ثلاث السلك بس منبطح في الارض لو انت على انت يا انت ماشي انت ده عندك عندكوبر الخدش بيطير بي بي على سبعة مياه ومية من الأثخن والله ده نقطة لا ما تلقي عليه غدار محروق يعني شوفتوا حتى شوفوا العين يا أخي إنه مفيض عرب له. ومرة عندهم وكآبة وانتحار. تقول تقولي ولا كل سنة سنة حد انتحار. ليه يا ده بلو بحظة اللي يجيلي وكلونه كبه لونه عن نصف عسل بطمان الحظي الضبط يخفو تكثيا كان أولا الحرب خطوة له خاطروا الطرف نظروا الى الأرض اطول من نظري الى السماء <تصفيق> اواما صلى الله عليه وسلم بط للأرض الله شكرا وحفوظ صحابا ايه كان اتت عياء من الذكر في خدرها ست ست مرة هو خارج على ليه واحدة ايه لكن يا رسول الله البكاة اتفاق احرفون عنه وش احرف اللي اغتدت الله الذكاء الله، فتطلع جوا خراب ده راح تفتح الباب ومتلاول راحه تعال تعال علمنا الصلاة، أقول انا أنا بالكلام ده،, ده. شوف يعني كان حييا، صلى الله عليه وسلم يا سلام يا رسول الله جل نظره الملاحظة كان كل غصنه بملاحظة يعني ثلاثة وستين سنة كل غصنه يعني اجعل الله لي صمتي فكره ونطقي ذكره ونظري عباره يا صلى الله عليه وسلم يا سلام شوف هل اقعد مسعود نعم هل اسعود اراك عشان نقدمه كده ونرجع سواك قبل ما عرفه طلع عيني خمسين ها هو لسا بيلبق الحوى الجميل رائعين ايه باعه على الارض على الراحة الجنبين بتاع الكتابين واحد تقوله خمسين خمس الى رجل والشاجر اضحابه ده هو صلى الله عليه وسلم شوف كان ايه؟, نظر ايه نظره ايه نظره وقد ايه الملاحظة سلوا نظريه الملاحظة قال افضحكونا من دفقة جهاز كافة ان ام عبد أنتم من نلتقى عبد الله مسعود والذي لعفني بالحق نبيا لتاقب ابن في الميزان يوم القيامة في عند الله من جبل أخر أحسن ابن مسعود يأخذ على خطره من دخل الطحابة ياك سبحان الله شوف شوف سبحان الله ابن على الأرض لا لا جيد والنجد ولا نصر على سيسره التساني ابو جهل لمن النصر اليوم يا رائعية الغنم خضراب يا شوف الكبر الموت مش يا عبد الله عبد لا لان ده كان عبد عنده وكان هو في سلت التعزيل عبدالله في سلت معازل المسرود حضع قد عفوظم كل مسؤول صلى الله لمن النصر اليوم رائعي الغنم. قال لله ولرسوله يا عدو الله هاي وظلمين قال له وجز رقبتي فان مثلك لا يعلو فضر مثلي هذا فضر معظم يا ها يا عيني الدماغ كلها ده ماجورش راح جاي حصر المخيف رابط الوزن واعبد يدرجرها وراه صغير عينه عيني وغصت الشيله فالرسول شاف قال يا ابن مسعود قال نعم الله قال من اذن لغزن لك من عند الله زياده في حاجه فيه عند الله يا كوكب يعني هذا الليل لا بد له من نهار ان شاء الله هذا فريت لا بد له من فرد. ان النصر مع الصاد وان النظره مع الكر وان مع العصر يصح جل نظري جلونا الملاحظه صلى الله عليه وسلم يسوق سوق يعني ايه صفاح هذا يعني هو ما انتشوا قدامهم يخالهم هم ينشوا قدامهم وهو ايه في المؤخرة خلوا ظهري لملائكة ربه اه يعني انتما انتظروا ظهري لا خلوا ظهري ايه الملائكة خلوا ظهري لملائكة ربه يكبر من لقي بالسلام اي حد يقابله يؤتلم عليه رحمة الله لكن لم يكبر أنه كان يسلم على اليهود إلا السلام على من اتبع الهدى ها والله من اتبع في الهدى إلا عليكم السلام لا تبع في لا سلام ولا السلام على من اتبع الهدى وكان لما ينشرع أحد الصحابة شكش في الأدب العالي ويتقرر بينهما السجرة ثم يلتقيان يقول لصاحبه السلام عليك ورحمة الله سناخد ثواني ياخذ حسنا قلت انا ادلكم على شيء ان سموه وتحادثتم اقسوا السلام بينكم يا سلام اقسوا السلام بينكم صلى الله عليه وسلم يا سيدي كاره فرصه تعالوا بقى نروح تعال دقيق نتكلم عن الجزء الثاني عشان يبقى ايه ليكوا في امانه عندي وهي ايه ان شاء الله الجزء الثالث اللي هو تفسير المحادثين اللي هو الفتن وايقاف طواح بالحجورات فربك كثير بدون علاقة الأخيرة والعلم والثبث مثل العلم وخمرات المنابع الشكل هذا موضوع ينطلع من عي جامعين وفف ش الله فعالوا لبعض من معجزاته عليه الصلاة والسلام طبع التحديد لنقبض كثيرا عن معجزاته ربما أسعه الصلاة كرائف من الصلاة والثلاثة كثيرا من الصلاة والثلاث فيها هذه المعجزات التي أعطاها له رب العباد دليلا على صدق رسالاته صلى الله عليه الصلاة لكن برضو من باب الفكر للحق في معجزات تخص الجماد ومعجزات تخص الحيوانات ومعجزات خصصها الرسول بها لبني ادم يعني في معجزات حدثت منه للجماد وفي معجزات حدثت منه ايضا للحيوانات وهناك معجزات حدثت منه للانسان للمعجزات التي حدثت منه من الجمال كلنا يعلم القصه في تكسير الماء بين اصابعه صلى الله عليه وسلم كالشبيليه وغير الشبيليه وقالوا يا رسول الله الماء لا يكفي اتنوني بماء اللي اتوضع. قال لقد فرغناه الشرب يا رب الله. ما اتوضع ده مش ما انا من ماء اللي خلح ماء. حاطمة. صفت على يديك انا. وفرج الرسول بين اصابعه ونبع الماء من بين اصابعه حتى شرب الجيش كله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نفس القضية في, في تكفير الطعام لأم سليم، رضي الله وعانا أم سليم مين ابن سيدنا أنا قالت بالله شين راح أنا رسول الله وآنا جايب في كان تعاني عصر سنين أنا قاعد يومين وأم تلك كانت من ابي فلحة اتفاقش ابو أبو أنا فأنا يوم الامي وزوجها يدعونك للطعام عندنا يا رب الله ولو مالكتم ورغبه الا تريد ان يشوف الرسول في بيته فطرق انا في البيت لا امعك احد يا انس لو مخزون نعم من انا رسول الله انت يا احمد جاء رسولة مابعة شوف كان اذا دوع الاجاج صلى الله عليه وسلم قال كده ما نقص لحفظة شوف الشعر قال قال ما قال لا قفٌ إلا بكشفره لولا نتشفد كانت لاؤه نعمه اه؟ قال لحفظ! بلا بخير؟ راح اتحركوا راح نادي ابو ما الحفظ؟ انا راح اجيب الرسول ومعهيمة اكسر. هي سيدنا ابو بان فتح حزاد اترى الرسول مش راحه. انا اترى باني شعر اقول عن ده. الو على بيت ابي فرح. شاووه اترى اوزعم واللهيان الى والرسول معهم. قبل ذلك الصباح بيضاء قال له يا رسول الله الرعاق قال له ما عندنا طعام يكفي إلا لعصره عاجل قال له ما عاجلت قال له خبه هم دخل عليك حافل يد العزيز يا جماعة يوم مثالي، وأنا على، تعالزك العض أنظر العض، دخل خرب، وبعد على الاخر هو؟ فتبسم الحبيب وقال اتهد اني رسول الله. رأى الصحابة وترعوا تذبيح الحصى في كثير الشريف صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن ابي سمر رضي الله عنه المجمع الحبيب في غزوة من الغزوات طعلق حاجة الرسول رسول رايح ايه? يخبر حاجة يعني. الصحراء شوفك. تسريد الصحراء شجرة شجر فيك. ثلاثين وثلاثين جبه بعضين. قربنا بصفرة. قال له نعم لبيك وفعديك يا رسول الله. نعم. قال له نبت الى كدكم الشجرة فيك. رحل الشجرة في الدول. اقول لهما صدامنا حتى يخترأ خلفكم يا رسول الله. اشتغلتين هم? روضى الى مكانيكما لا تفضل الا باجاء خارقة للعادة. في زمنه. ونحن عن كل ما جاء منه عنه صلى الله عليه وسلم. ونحن ما هو اكبر رجاله. ليه, ليه ما أعلنا عما توفى يخرج بامتي. وكأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا حفظين كرفة الغزالة. ها لما لما لما فحظ حفظ الشبكة قال لي خسفان خسفان عليك هو رضعين ها رضعين برضعهم اجعل صحافك سيبركوني ثم هاجك ان اعوذ اليك فاقعد الشبكة لمرة اخرى. ها فحظك الغزل في الكثيرة بتقول قبل الدبوة عمدها ولدين صغيرين رضيعين خذتينه لذين صغارين روح راحت ربعهم وجيل ختام خلاص راحت ربعهم ولدات وقع اللي عرضها مع رسول الله بس الصحابة يعني معاولة جنا شوف حياة بورس بالعهد حمد الله روح معي مره بيشترع على الحبيب المصطفى فبيغمس بعينه كده الرسول مره كان بيكلم فتقريبا حبه تراب دخلت بعينه فرهز بعينه فعرفه احد يشترع عليها يعني ده هو بيكلم وين كده فقال الله جعله يختلج بعينه وظل وجهه يهتز ليل نهار حياء وظهورا حتى مات طول الوجه يعني تعالوا حبيب اله بدر ما ظل يشترع سبحان الله ودي برضو دي نحنة. لا تعد بالزنب على اخيك فيعافي الله ثم ينسى هو لا ده انو جلبوها وصيع يطبع الله لا, حاجة. لا. لا حاجة. مش لا ما انت عايش على حاج خجرينك من ليه اولا كويس اللهم يا آه. الله عافيه آه. آه. طبعا. طبعا. طبعا عرفين قصه ام حرام بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ام البحر كالملاكه على الاسره يفتحون بلاد الله على بركه الله وبسنه يرزق, يرزق الله منهم احدهم الشهاده ربنا يرجو بعضهم ايه والحدهم منهم اجل هذا بقال <تصفيق> ام حرام في ملحان اضع الله وانا اكون منهم يا رسول الله قال اندي منهم يا رم حرام سبحان الله هم حرام في ربي الله وانا بس راحت مع التعريق وجودها مع الجيش الذي يستجح قبره سبحان الله وزاعدت منها بس تنزل على البر من السفينة وقصتها ذاتها ذاتها رزقت بالشهادة في اول المعركة رب العظيم وفضق فيها نبوهة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المعركة كثيرة, كثيرة كثيرة ولا اريد يعني ان اصيد فيها وانما لنا لقاء اخر ان شاء الله رب العالمين مع الفتن وتكسير الاحاديث الثلاثة التي تعجبت عنها المرة الثلاثة سؤالية ان شاء الله لمن خلص يقول هو مواقف في الشرفة. مواقف في الشرفة. بعد الظهور عرفنا انه يروح على السؤال ده بكذا لك بعض بعد يروح يشتغل مكولي عن امرأة مطرانية. طبعا بكلها فسفين وطيارة وجباز وطيارة وحاجات يعني هي ده هناك قاعدة تقفية تقول ما ادى الى الحرام وهو حرام فلا داعي لهذا وتوفر رزقك الله عملا ابتعد من هذا ان شاء الله رب العالمين آآ ثم اا في باب الود ان الحديث بتاع خيراتنا اما حم دعوه حديث ضعيف ضيعه علماء الحديث لكن هناك اثار تقوي ف يقال فيه أو يعقل فيه، وليس في هذا الشيء. لكن الله عز وجل أخذ إمرأة مثلاً لو ما حمد وعوف، إذا عقل مسلي حوات رؤوس من ضح لا طبعاً ما لم يخرج عن دائرة الشر الحنيب، بما علمنا الذي يطغى.